بسم الله الرحمن الرحيم طسم م م تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شاء ان نزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محذث إلا كانوا عنه معرضين فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذًا وأنا من الضالين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 انك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين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 قال لهم موسى القوا ما انتم الملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تتلقف ما يافكون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 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا طَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المد إِنَّ حَاشِرِيم إِنَّ هَؤُلَاءِ شِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ من جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِي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 فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَ انْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ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 اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون ീ ഫീ മുനി വല്ലതീ യു മീ തുീ وَلَذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ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 പാലി കൗമി ഖബൂ ഫ്ബൈനി വബൈഹു ഫു അനജ്ജിനി ഫുൾ ഖിൽ മശ്രൂന് ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ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 <تصفيق> انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتراكون فيما هنا امين ഫി ജന വജൂരുഅനഖലോ പ്ലഹീൻ വത്തൂന മിനൽ ജി ബലി ബ്യൂത്തരീൻ ഫത്തുല്ലവിയോ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 ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون نادمين فأخذهم العذاب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 <متصفيق> <متصفيق> إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدُ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المنذرين. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين او فلكيل ولا تكونوا من المخسرين وازِنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياء وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظنك لَمِنَ الْكَاذِبِينَ അല عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ കലമി إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ഫയ തിയഹു ബു അഹു ലയ ശുഹലഹനുമോ വരൂ ബനയസ്തജി അഫരാ ത ഇത്തീൻ സുജ മഗ്നു മ കേ യൂ മ തലക്്യയത്തിൻ ഇല്ല മിരുവ മ കുല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 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ഫവീജുറീറീനത്തുബക്കു സമിയ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون